كَثيرا منهم فاسقون لن تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولن تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ